ما يجب على الدول الإسلامية والاغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعه في jihad عداء الأهل اليهود أو فيما يتيسر من أصله، إن لم يتيسر صلح عادل يحفظه به لفلسطينيين قامت دولتهم على أرضهم وسلامتهم من الأدى من بنعم الله اليهود، مثل ما ع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة, وأهل مكة، أكثر من اليهود. ذاك الوقت لأن المشركين اكثر من أهل الكتاب اباح الله طعام الكتاب وليس هذا الكتاب المحصنات ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نساءهم وصالحهم لبعث سنين على وضع الحرب يمل فيها الناس وكان هذا الطفل سيسر عظيم للمسلمين وان كان في غضاء عليهم بعض الشيء ورجع انني افطر من مصنعه عامه فهي التي يسر الاستيلاء على كفره وقال الله عليهم فاصلح جائز لمصلحة المسلمين وأمنهم وإطائهم بعض حقوقهم هذا امر المطقوب لما لا يتسلف لا يتسلف ولهذا فالحاً صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب وصبر على بعض الغمار في ذلك لمصلحة المسلمين وأمرهم حتى يتخلوا بالنبي عليه وسلم وحتى يسبق القران ولهذا كان صلحاً عظيماً وفتحاً عظيماً نفع الله به وصار الناس يختصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح يوم فيه وأمر كثيرة من المسجمين دخلوا في دين الله وترفقوا رب الله عز وجل